لأمرتك أن تتصدقي بها على أخوالك فإنهم أصحاب حاجة يعني يقول إعطاؤك للجارية لأخوالك وإبقاء الجارية رقيقة أما مملوكة أفضل عند الله من إعتاقها لأنك إذا أعطيتها لأخوالك كان براً بهم وإحساناً وكان أيضاً صدقه عليهم ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدق عليه الرحم لها فضلان أنها صدقه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 رأيت في المسجد وسألت قلت ما شاء الله أنت بدت تحتك بالوالدة واش قصتك قال لا والله يا شيخ يعني لكن انا أفعل ذلك برا بأمي قلت والله صدقت لكن كيف تفعله قال يا شيخ أنا في أول رمضان أروح وأشتري كمية تطلع علي رخيصة فآتي وأوزعها في كراتين ثم أعطيها لأختي فلانة أختي فلانة تعرف صديقات أمي أقول يا أختي وزعيها على العجاء الصديقات أمي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 أنا أقول بصراحة شهر رمضان فرصة للتوبة خاصة من المعاصر التي تعلق بها القلب مثل التدخين شيشة وما شابه ذلك الله سبحانه وتعالى يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخباث ما في إنسان تسأله حتى لو كان يهودياً تقول له الدخان من الطيبات أم من الخباث يقول لك لا والله إلا من الخباث أي إنسان عاقل لن يقول لك هذا من الطيبات لا في خبث رائحته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 هذا الرمضان الكريم الفاضل المبارك قالوا لك ليش تقول الله في ذلك الرمضان عزمت على نفسي وتركت التدخين فعلا يستطيع الإنسان أن يجزم مع نفسه ويتركه إذا جزم مع نفسه أذكر في رمضان قبل ست سنوات تقريبا كان عندنا برنامج يمكن بعض الأخوة سمعها مني في, في شيء من الفضائيات كان عندنا برنامج لأحدى القنوات عن شهر رمضان واستضفت ليلة من الليالي عندهم رمضان على الهوى مباشرة كل ليلة يستضيفون أحد المشايخ فاستضفون في أحد الليالي وكانوا قد استأجروا غرفة في فندق مطل على الحرم لاجل أن يكون خلفيتنا الحرم الحرم حي يعني الناس يطوفون وكذا فجأت كان في مقدم وأتكلم